وَالسَّمَاءِ إِذَا هَاتَتِ الْبُرُوجَ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وتلا اا ام الاخدود ان نار ذات و وَمَا لَهُم مَّا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا الذي له امرك السماوات والارض والله على كل شيء انَّ الَّذِينَ فَسَقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِن وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ نُون لَام شِين المَجِيد فَعَالُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَاسْتَمُدُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد o mm -hmm.